الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهد أن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 رسول الله حيّ على الصلاة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 حي على الفلاح الصلاة خير